ستوري تل تقدم الكون ديمونت كريستو تأليف أليكساندر دوما بصوت يوسف الشمالي الفصل الأول أخذت السفينة فرعون تقترب من ميناء مرسيليا وهي تتهادى فوق صفحة الماء كالعروس حتى إذا سارت على مسافة مئة متر من الشاطئ الفرنسي بدأ البحارة في جمع أشرعة السفينة في صمت ووجوم ودهش الذين هرعوا لاستقبالها لما يبدو على وجوه البحارة فلم يكن ذلك العهد بهم وهم يعودون إلى وطنهم بعد غيبة طويلة وقد عزل المستقبلون هذا الطابع الحزين إلى أن حادثا قد داهم السفينة خلال رحلتها فترك في نفوس البحارة ذلك الأثر المؤلم الذي ارتسمت دلائله على صفحات وجوههم وفيما كانت السفينة تدنو من الشاطئ، برز من بين المستقبلين رجل قفز إلى زورق صغير ما كاد يستقر به حتى أعمل مجذافيه في الماء، وانطلق بالزورق كالسهم شطر السفينة، وكان شابا في مقتبل العمر وسيم الطلعة طويل القامة رفيعها، تتراوح سنه بين الثامنة عشرة والعشرين واقفا في مؤخرة السفينة وهو يلقي الأوامر على بحارته فلما رأى الزورق يدنو من السفينة ترك موقفه وخفى لاستقبال القادم وقبعته في يده هتف القادم أهذا أنت يا أدمون؟ ترى ماذا حدث حتى يرتسم الحزن على وجوهكم بأجلى معانيه؟ فأجاب الشاب إنه حادث مؤلم يا ميسيو موريل، فقد مات رباننا الشجاع لكلير ونحن في عرض البحر، فأجهم وجه صاحب السفينة وسأل في لهفة والشحنة، وصلت سالمة يا ميسيو موريل، فلا تقلق، ولكنه متألم لما أصاب الربان المسكين، فانفجرت أسارير موريل وسأل، ولكن ماذا أصاب الربان الشجاع يا عزيز أدمون؟ عندما ألقت السفينة مرساها في نابولي ذهب الربان لمقابلة مدير المرفأ ولما عاد إلى السفينة كان بادي الانفعال ولم يلبث أن أصيب بحما مخية قضت عليه بعد ثلاثة أيام فاضطررنا لإلقاء جثته في البحر واحتفظنا بسيفه وأوسمته لنقدمها لأرملته المسكينة عقب عودتنا فغشيت وجه موريل سحابة من الحزن وهز رأسه ببطء واستأذن أدمون وانطلق عائدا إلى مركزه وحينئذ اقترب بحار يدعى دينجلار من ميسيو موريل وقال لا شك أنك سمعت الأنباء السيئة يا ميسيو موريل نعم نعم مسكين لكلير لقد كان رجلا شجاعا أمينا ولعل من توفيق الله أن جعل لنا في أدمون خلفا صالحا لكلير فتلاعبت على شفتي دينجلار ابتسامة ماكرة وألقى نظرة تنم عن الحقد والكراهية ناحية أدمون كان يرى في ترشيح الشاب لمنصب الربان ما يفوت عليه فرصة الحصول على هذا المنصب ولذا كان ينظر إليه نظرة المنافس بل الغريم الذي يعترض سبيله في تحقيق مطامعه قال نعم إن أدمون شاب يعتد بنفسه ويعتقد أنه كفء لمنصب الربان إذ لم يكد ميسيو لكلير يسلم الروح حتى نصب نفسه مكانه ثم قضى يوما ونصف في يوم جزيرة ألبا بدلا من العودة إلى مرسيليا مباشرة فابتسم موريل وقال إنه لم يفعل غير الواجب عليه فهو مساعد لكلير والوحيد الذي يصلح لهذا المنصب وأما عن البقاء في جزيرة ألبا، فهذا ما سأستوضحه بشأنه، ونادى موريل أدمون، فأقبل هذا بعد أن أصدر أوامره لرجاله، سأل موريل، هل أستطيع أن أعلم السبب في ذهابك إلى جزيرة ألبا؟ إنني ذهبت إليها بناء على وصية ميسيو لكلير، فقبل وفاته بلحظات دعاني إليه وعهد إلي بإيصال حزمة معينة إلى الماريشال بيرتران وهل قابلت الماريشال؟ نعم فأدار موريل بصره حوله ثم انتحى بأدمون ناحية وسأل وكيف حال الإمبراطور؟ على خير حال يا سيدي لقد قابلته عند زيارتي للماريشال فأمطرني بأسئلته عن السفينة وعن الموعد الذي أبحرت فيه من مرسيليا والطريق الذي سلكته وشحنتها ويغلب على ظني أنها لو لم تكن السفينة محملة وأنني صاحبها لما توانى في شرائها لما قلت له أنها ملك لشركة موريل وأولاده هتف آه إنني أعرفهم فإن أحدهم كان في الفرقة التي كنت أنتمي إليها فصاح موريل متهللا يا إلهي، هذا صحيح، إنه عمي بوليكار موريل الذي ترقى إلى رتبة كابتن يجب أن تخبر عمي بأن الإمبراطور ما زال يذكره ثم شد على يدي الشاب في حرارة واستطرد لقد أحسنت صنعاً بإجابة لكلير إلى رغبته الأخيرة يا أدمون وكان رجال التفتيش الصحي قد صعدوا إلى ظهر السفينة في تلك اللحظة فهرول أدمون لاستقبالهم وانتهز دينجلار هذه الفرصة فاقترب من موريل وقال في صوت خافت يلوح أنه ذكر لك من الأسباب ما يبرر تلكؤه حول جزيرة ألبا نعم فقد قال أنه كان مدفوعا إلى ذلك برغبة أبداها له لكلير قبل وفاته آه وبهذه المناسبة ألم يقدم لك أدمون رسالة من لكلير؟ رسالة؟ كلا فقال دينجلار على شفتيه ابتسامته الماكرة هذا عجيب فقد خيل إلي أن لكلير عهد إليه برسالة وحزمة صغيرة تركها أدمون فيما بعد في جزيرة ألبا منفى الإمبراطور فرفع موريل حاجبيه في دهشة وسأل ولكن كيف عرفت بأمر تلك الحزمة؟ فحمر وجه دينجلار خجلا وأجاب كان ذلك مصادفة إذ أتفق أنني كنت مارا من أمام قمرة الربان حين رأيت هذا وهو يناول أدمون رسالة وحزمة على أنني أرجوك أن لا تفاتحه في أمر الرسالة خشية أن أكون مخطئا في اعتقادي وعاد أدمون في تلك اللحظة فأسرع دنجلار بالانسحاب قال موريل ما رأيك في أن تتناول معي طعام الغداء يا أدمون هذا شرف عظيم يا سيدي ولكني مضطر إلى الاعتذار إذ يجب أن أبادر إلى رؤية أبي وخطيبتي على رسلك يا عزيزي بيد أني أريد أن أذكرك قبل أن تنصرف أن السفينة ستبحر بعد ثلاثة شهور فاحذر من التخلف لأن بي رغبة في ترشيحك لمنصب الربان فليس هناك من هو أجدر منك وسأعمل على تحقيق تلك الرغبة لدى شركائي فقال أدمون ودموع الفرح تترقرق في عينيه إنني عاجز عن شكرك يا ميسيو موريل فربت موريل على كتف الشاب وسأل وبهذه المناسبة ألم يطلب إليك لكلير أن تبلغني شيئا أو تعطيني رسالة؟ كلا يا سيدي فهو لم يكن يقوى على الكتابة حسنا وما رأيك في دينجلار؟ بئس الرفيق يا سيدي إنه حقود غير أمين ولكنني مضطر إلى زمالته مدام ذلك يرضي رؤسائي وتصافح الرجلان فانطلق أدمون إلى القارب وأسرع به إلى الشاطئ الفصل كان ميس يودانت منهمكا في تنميق شجيرة لباب قد غرسها في إناء من الفخار وضعه عند حافة نافذة حين سمع فجأة صوت ولده وهو يناديه فتحول الشيخ مغتبطاً وألقى بنفسه بين ذراعي ولده وهو يرتجف فقال أدمون في قلق ماذا بك يا أبتي هل أنت مريض؟ كلا كلا يا عزيزي فقط لم أكن أتوقع لقاءك اليوم ومثل هذه المفاجأة السعيدة كافية لأن تهز الإنسان هزة وربط الأب على كتف ابنه واستطرد والآن حدثني بأمر رحلتك الواقع إنها كانت رحلة موفقة يا أبتاه وأنا سعيد بالرغم مما حدث ولكن أي شأن لي بحزن الآخرين حسبي أنني مرشح لشغل منصب ربان السفينة فرعون خلفا للمرحوم لكلير الشجاع فانظر يا أبتي كيف سأصبح ربانا لسفينة كبيرة ولم أعد العشرين من عمري بعد فانفرجت شفتال أب عن ابتسامة سعيدة ولكنه لم يستطع مغالبة الضعف الذي استولى عليه فترنح فخف أدمون لنجدته وأجلسه فوق أحد المقاعد وهو يغمغم يخيل إلي أنك مريض يا أبتي كلا يا ولدي ليس بي من شيء البتة إذن سأتيك بزجاجة نبيذ يا أبتاه فأين تضع نبيذك؟ ليس لدي منه شيء يا بني فامتقع وجه الشاب وقال ليس لديك نبيذ؟ كيف ذلك؟ هل كنت بحاجة إلى المال يا أبي؟ كلا كلا إنني سعيد برؤيتك والواقع إنني اضطررت لأن أدفع المبلغ الصغير الذي كنت تدين به لجارنا كادروس عقب رحيلك وبذلك لم يتبقى لي إلا القليل مما أعطيتني قبل سفرك فصاح أدمون يا الله إذن فأنت لم تنفق في الشهور الثلاثة أكثر من ستين فرنكاً إن ذلك مؤلم مؤلم للغاية فقال الشيخ مبتسما دعنا من هذا إنني سعيد لأنك عدت سالما وسوف ننسى كل شيء وقبل أن يتمكن الشاب من التعليق على قول أبيه سمع الاثنان وقع أقدام بالخارج فقال الشيخ هذا وقع أقدام جارنا كادرس ولابد أنه علم بأمر عودتك فجاء يهنئك حقا يا أبي إن هؤلاء القوم ينطقون بغير ما يبطنون ولكنه جارنا على كل حال ولقد مد إلينا يد المعونة في ظروف صعبة فليدخل على الرحب والسعة وما أتم إدمون كلامه حتى فتح الباب ودخل رجل في السادسة والعشرين من عمره أسود اللحية وكان يحمل بين يديه قطعا من القماش يحيكها وتقدم وهو يقول باسما إذن فقد عدت يا إدمون ها أنا ذا صديقي كادرس وفي خدمتك قال ذلك بصوت هادئ فيه رنة البرود فقال الآخر بخبذ شكرا لك إنني أحمد الله لأني لست بحاجة إلى شيء ولكن دعنا من ذلك يا عزيزي وحدثنا عن رحلتك فقد كنت الآن في الميناء وصادفت صديقي دنجلار ومنه علمت بعودتك فأسرعت للقائك فقال الشيخ شكرا لك يا كادروس إنك رجل طيب القلب تهتم بأمرنا كثيرا في الحق إنني أفعل ذلك لأنكم قوم طيبون وما يزيد سروري أن سمعت بالعلاقة الطيبة التي بين أدمون وميسيو موريل فقال أدمون لقد كانت علاقتي به أبدا طيبة وإذن فأنت قد أخطأت بالاعتذار من تناول الطعام معه لأن ذلك يؤلم بغير شك وإن شخصا يرجو أن يكون ربانا لابد له أن يتزلف رئيسه فقال أدمون إني أرجو أن أكون ربانا بغير ما تقول هذا جميل منك يا صديقي وسوف يغطبط أصدقائك حين تصبح ربانا وأنا أعرف شخصا في القرية المجاورة سيكون أكثر الجميع سرورا بذلك فقال الشيخ إنها مرسيدس بغير شك وهتف الشاب نعم يا أبتي والآن وقد طابت نفسي برؤيتك فأنا ذاهب لرؤيتها اذهب يا بني وليباركك الله أنت وزوجتك نعم اذهب في حراسة الله فقال كادروس في ذهول زوجته كيف تقفز إلى النتيجة بهذه السرعة فإنها ليست زوجته في الوقت الحاضر ولو أني أنصحك يا أدمون أن تسرع جهد طاقتك فإن مرسيدس فتاة حسناء ومثلها يحوم حولها العشاق بكثرة فابتسم إدمون ابتسامة ذات مغزى ثم نهض فقبل أباه وحي كادروس وانصرف وبقي كادروس في الغرفة قليلا ثم ترك الشيخ وانصرف ليلحق بدينجلار الذي كان ينتظره في أحد أركان شارع السينك وبادر دينجلار صاحبه قائلا هل حدثك عن رغبته في أن يكون ربانا؟ بل إنه يتكلم كما لو كان رباناً بالفعل ولكنه لم يصبح رباناً بعد ولعله كان خيراً له أن يظل محتفظاً بعمله الأول كنوتي صغير ولكن هل لا يزال يحب مرسيدس الحسناء؟ لدرجة الجنون وهو الآن في طريقه إليها ولكني لا أعتقد أنه سيلقى في قريته كاتلان غير الخيبة فطالما رأيت مرسيدس تجوب أنحاء المدينة في رفقة شاب طويل القامة أسود العينين ولقد سمعتها تناديه بابن العم ويقيني أنه يحبها حبا جما فبدت تفكير على وجه دينجلار ثم سأل أن أدمون ذهب للقاء مرسيدس نعم إذن هلما بنا إلى إحدى الحانات القريبة من منزل الفتاة؟ حتى يتيسر لنا أن نرى أدمون أثناء عودته ونستطيع أن نقرأ ما تركته زيارته لحبيبته فوق صفحة وجهه الفصل الثالث وهناك على قيد مئة خطوة من الحانة التي جلس ببابها الصديقان يحتسيان النبيذ كانت قرية كاتلان وهي شبه مستعمرة شيدها جماعة من المهاجرين الإسبانيين لهم عوائدهم ونظمهم الخاصة وفي أحد منازل المستعمرة الصغيرة وقفت بالداخل فتاة حسناء سوداء العينين والشعر وهي تعبث ببعض الزهور بين أصابعها وجلس أمامها على مقعد كبير شاب في الثانية والعشرين من عمره وقد جعل يهتز تبعاً لاهتزازات المقعد وهو لا يحول عينيه الوالهتين عن وجه الفتاة وفي نظراته معنى الحيرة والقلق بينما كانت الفتاة تتحاشى نظراته الحادة على قدر المستطاع وبعد صمت طويل قال الشاب عما قريب ستحتفل القرية بعيد إستر يا مرسيدس وهذا الفصل هو فصل الزواج ولكني لم أعرف جوابك بعد لقد أجبتك أكثر من مئة مرة يا فرناندو فلا يجدر بك أن تسيئ إلى نفسك بتكرار السؤال على هذا النحو إذن أجيبيني مرة أخرى بالله عليك آه يا لهول ما أنا فيه أأحلم عشر سنوات؟ وأسعد بحلمي ثم أمنى بعد ذلك بالفشل إن ذلك كثير وشاق فأجابت مرسيدس في هدوء ولكن تذكر يا صديقي أنني لم أشجعك على التمادي في عواطفك بل أنني لم أكن لك في أي وقت مضى غير عاطفة الصداقة المجردة وأنت تعلم بعد كل هذا أن قلبي ليس لي هذا صحيح وهو ما يهمني ويحز في صدري ولكن هل فاتك أن قوانيننا المقدسة تقضي عليك بألا تقترني بغير أحد من شبان عشيرتك؟ إنها ليست قوانين يا عزيزي فرناندو، ولكنه العرف اصطلح عليه أسلافنا فلا تحاول عبثاً أن تثنيني عن عزمي، فأتى الإسباني بحركة عنيفة ثم نهض واقفاً وراح يذرع الغرفة جيئةً وذهاباً، وأخيراً توقف وجابها مرسيدس قائلاً أجيبي يا مرسيدس هل فكرت نهائياً؟ فقالت ببرود إنني أحب أدموندانت ولن أتخذ زوجاً سواه فسقط رأس الشاب فوق صدره وأفلتت من شفتيه آهة عميقة وسكت وفي هذه اللحظة ارتفع صوت عذب طروب يقول صاحبه مرسيدس فقفزت الفتاة من مكانها وقد استبغت وجنتاها بأرجوان الحياء ثم أسرعت إلى الباب ففتحته وهي تصيح في لهفة أدمون أدمون فاصفر وجه فرناندو وارتجفت أوصاله وسقط فوق مقعده خائر القوى أما الفتاة فإنها ألقت بنفسها بين ذراعي أدمون وكان عناقا حارا نسي الاثنان فيه نفسيهما وأخيرا لاحظ أدمون وجود فرناندو في الغرفة فأفاق من ذهوله ودهشا إذ رأى الإسبانية يضع يده على مقبض خنجره احمر وجه أدمون وهتف معتذرا آه عفوا ولكن من هذا السيد يا مرسيدس؟ هذا صديقي ابن عمي بل إنه أخي فرناندو فيجب أن يكون كذلك أخاك يا أدمون فليس لي سواه من بعدك فمد دانت يده إلى فرناندو فلم يتحرك هذا لمصافحة الشاب، فنظر أدمون إلى مرسيدس في قلق، ثم إلى فرناندو في تجهم وغضب، أحست الفتاة بفداحة الإهانة الموجهة إلى حبيبها، فنظرت إلى فرناندو نظرة غريبة فيها معني الأمر، فمد يده إلى أدمون وصافحه وهو كالمأخوذ، ولكنه لم يستطع كبح جماح عواطفه الثائرة فاندفع إلى خارج الغرفة وهو يغمغم ويل لي ويل لي من ذا يخلصني من هذا الشيطان وانطلق في الطريق كالمجنون حتى انتبه أخيرا إلى صوت يناديه قائلا هو ذا الإسباني فرناندو إلى أين أنت ذاهب فوقف الشاب فجأة وأدار عينيه حوله فوقع بصره على دينجلار وكادروس وهما جالسان إلى مائدة الشراب في ظل شجرة باسقة ونهض كادروس إلى فرناندو وجذبه إلى المائدة وهو يقول ماذا دهاك يا صديقي؟ اجلس وهدئ روعك فجفف فرناندو العرق المتصبب من جبينه وهتف طاب يومكما أيها السيدان وتهالك فوق أقرب مقعد إليه فقال كادروس ضاحكاً عجبا لك يا فرناندو لقد كنت تعدو كالمجنون هون عليك يا صديقي ثم قدم قدحا من النبيذ واستطرد يخيل إلي أنك عاشق قانط يا إلهي إنه يئن ويتأوه تشجع يا فتى وحدثني ببلواك إذ لا يجدر بك أن تلزم الصمت وأصدقاؤك يحاولون تعزيتك فقال فرناندو وهو يحاول إخفاء غضبه ليس بي من شيء فقال كادروس لصديقه بخبث آه يخيل إلي أن المسألة تدور حول غرام وغيرة وليس ذلك بغريب على السيد فرناندو وهو شاب ذكي وأحذق من صاد الأسماك في كل مرسيليا والمعروف أنه غارق في حب فتاة على جانب عظيم من الجمال تدعى مرسيدس ويظهر لسوء الحظ أن الفتاة تحب أحد بحارة السفينة فرعون ولما كانت تلك السفينة قد عادت اليوم، فأكبر الظن أن المسكين فرناندو قد أصيب الآن بصدمة مؤلمة، لم يحر فرناندو جوابا، فرأى كادروس أن يحمله على الكلام مستعينا بالكأس والشراب، فراح يعب له منها عبا، وأخيرا قال كادروس وعلى كل حال فليس فرناندو هو الوحيد الذي سخر منه أدمون، أليس كذلك يا دينجلار؟ إذن دعونا نشرب نخب سعادة أدمون الذي فاز بالحسناء مرسيدس قال ذلك وأرسل إلى فرناندو الذي أحس كأنه أصيب بطعنة خنجر حاد ومضى كادروس في سخريته قال وفي أي مكان سيتم هذا القران السعيد فأجاب فرناندو وهو يغالب غيظه لم يحدد ذلك بعد بل سيحدد حالا كما تحدد أن يصير أدمون ربانا للسفينة فرعون فقفز دينجلار من مكانه كالملسوع، وألقى نظرة شك إلى وجه كادروس، ولكن هذا كان قد بدأ يقع تحت سلطان الخمر، ورفع كادروس كأسه ثانية، وهتف لنشرب أيضا نخب القبطان دانت زوج الحسناء مرسيدس، ولكن ما هذا الذي أرى أمام منزل الإسبانية الفاتنة؟ انظر يا فرناندو، فإنك أحد مني بصرا، انظر يخيل إلي أنني أرى عاشقين يسيران جنبا إلى جنب وكان دينجلار يراقب وجه فرناندو جيدا فرأى التقلبات التي طرأت على سحنته وهو يوجه نظره شطر منزل مرسيدس وكانت براكين الغيرة قد بدأت تثور في فؤاد فرناندو وخيل إليه أن يستل خنجره ويغمده في صدر غريمه ولكنه تجلد وغالب يأسه في شجاعة وفجأة قفز كادروس واقفاً وصاح أعلى صوته هالو أدمون ألا ترى أصدقائك أو أن المنصب الجديد قد ملاك زهواً فنسيتهم وكان أدمون ومرسيدس يسيران على قيد خطوات منهم وسمع الشاب قول كادروس فاقترب منه وهو يقول باسما كلا يا عزيز كادروس ولكن السعادة الغامرة هي التي أنستني كل شيء حتى نفسي فقال كادروس هذا عذر مقبول وأيما الحق؟ آه طاب يومك يا مدام دانت فاحنت مرسيدس رأسها باحترام وقالت لم يصبح ذلك لقبي بعد يا سيدي فقال دنجلار وهل سيتم القران قريبا يا ميسيو أدمون؟ فأجابت دانت نعم وبعد غد على الأكثر فقال دنجلار يا الله يلوح لي أنك في عجلة من أمرك يا سيدي فإن السفينة فرعون لن تبرح الميناء ثانية قبل مضي ثلاثة شهور فقال أدمون إن الإنسان دائما يسرع إلى حيث يجد السعادة ويكون إسراعه بقدر انتظاره لها وأنا قد انتظرت هذه السعادة طويلا ولذلك فسأسرع إليها ثم أني أرجو أن أقضي شهر العسل في باريس كما أرجو أن أحقق آخر رغبة لرباننا المسكين لكلير هناك قال دينجلار آن نعم نعم فهمت وغمغما قائلا لنفسه نعم فهمت أنك ذاهب إلى باريس لإيصال رسالة من الماريشال بيرتران يا الله لقد خطرت لي فكرة فكرة مندهشة يا عزيزي أدمون حقا أنك لم تصبح بعد ربان للباخرة فرعون وظل دينجلار يراقب العاشقين حتى اختفيا تماماً ومن ثم حول بصره إلى فرناندو فوجده أشبه بالمحموم فقال له يخيل إلي يا عزيزي فرناندو أن هذا الزواج لا يسعد كل الناس فأجاب الإسباني في مرارة إنه يخرجني عن حدود العقل فأنا أحب مرسيدس إلى حد الجنون وبودي لو أشفي غليلي من هذا الشيطان بخنجري ولكنها أصرحت أنها تقتل نفسها وتلحق به لو أصابه ضر أدرك دينجلار أن الفرصة سانحة أمامه للتخلص من منافسه أدمون فرأى أن ينتهزها باستخدام فرناندو في القضاء على الشاب حتى يخلو له الجو فوق السفينة فرعون قال يخيل إلي أنك شاب طيب القلب وبودي لو أنقذك مما أنت فيه فتحول إليه فرناندو ونظر إليه متسائلا فاستطرد دينجلار نعم بودي أن أنقذك من آلامك ولن يكون ذلك بالحيلولة بين أدمون وحبيبتك وفي الاستطاعة منع هذا القرار دون موت أدمون وبذلك تظفر بالفتاة دونه حملق الإسباني في وجه محدثه بدهشة وسأل وكيف ذلك؟ إن المسألة على غاية البساطة يا عزيزي فغياب أدمون غيبة طويلة لا تفترق في نتيجتها عن نتيجة قتله أليس كذلك؟ فلنفرض إذن أن جدران السجن حالت بين أدمون ومرسيدس فقال كادروس هذا صحيح ولكن الإنسان يستطيع أن يخرج من السجن أو يفر منه، وشخص كأدمون لا يسكت عن الانتقام ممن تسببوا في بلائه، وتجرع كأساً أخرى. ولكن دينجلار لم يكترث لاعتراضه وتحول إلى فرناندو، وقال، اصغي إلي يا صديقي، إنني لا أريد غير مصلحتك، لأنه لا شأن لي في تدخلي بينكما. فنظر إليه فرناندو بارتياب. ولكنه قال قد يكون ما تقول وقد لا يكون فذلك لا يهمني في شيء بقدر ما يهمني الخلاص منه لأنني أمقته وأحسده فما هي الوسيلة التي تشير بها؟ فصمت دينجلار قليلا ولكنه أطال التفكير وعندما تكلم دعا إليه صاحب الحانة وأمره بإحضار قلم وورقة فلما جاءه بهما تحول دينجلار إلى الإسباني وقال والآن لنفرض أن أدمون عرج على جزيرة ألبا في رحلته الأخيرة فإذا وشى به إلى المدعي العمومي بأنه من حزب بونابارت ألقي به في غياه بالسجن فهتف فرناندو في صوت منفعل هذه فكرة مدهشة وأناع استعداد لتنفيذها وأردف دينجلار وليس من الضروري أن توقع هذا الخطاب، كما وأني سأكتبه بيد اليسرى. وبذلك تستحيل معرفة شخصية المرسل حتى على أدم نفسه. قال ذلك ومد يده اليسرى، وغمس القلم في المداد، ثم بدأ يكتب. وأخيراً وضع القلم، وقدم الرسالة لفرناندو، فقرأ هذا ما يلي. سيد المدعي العمومي يحذرك شخص مخلص لفرنسا والعرش من شاب يدعى أدموندانت ملحق بالسفينة فرعون التي وصلت إلى الميناء في صباح اليوم قادمة من ازمير بعد أن عرجت على نابولي وألبا لأنه ينقل الرسائل بين القائد مورات ونابليون المغتصب ومن المغتصب إلى حزب بونابارت في باريس وتجدون الدليل على جرمه متى قبضتم عليه فإنكم تعثرون على رسالة خطيرة يحملها معه أو يخبئها مع والده أو في غرفته الخاصة في السفينة المذكورة قال دينجلار والآن ضع الرسالة في غلافها وابعث بها إلى المدعي العمومي وكان كاردوس يصغي إلى ما يقال بانتباه رغم سكره فقال نعم قد تم كل شيء وظهرتما بأوضح مظاهر النذالة ومد يده يريد اختطاف الرسالة فدفعه دينجلار بلوتف وهو يقول إننا نفعل ذلك على سبيل المزاح وأؤكد لك أنني لا أكن لصديق آدمون إلا كل حب وإخلاص انظر وفرك الرسالة بين أصابعه بعنف وألقاها في أحد الأركان ثم نهض واقفا وقال هل أم بنا يا كادروس فقال كادروس وهو ينهض متكئا على ذراع صديقه حسنا فعلت وتحول إلى فرناندو الذي ظلت عيناه مستقرتين على الورقة الملقاة في الركن وقال ألا تعود معنا إلى مرسيليا يا فرناندو فقال كادروس وهو ينهض متكئا على ذراع صديقه على رسولك يا صديقي وانطلق الرجلان في سبيلهما ولكن دينجلار انتهز الفرصة وألقى نظره إلى حيث كان يجلس فرناندو فرآه يلتقط الورقة ويدسها في جيبه وكان اليوم الثاني صحوا جميلا فبرزت الشمس من خدرها وألقت أشاعتها القانية على أمواج البحر المزبدة وخلعت عليها ثوبا أرجوانيا جذابا وكانت حانة لارزيف غاصة بالمدعوين الذين يحتفلون بزفاف آدمون وأغلبهم من البحارة والنوتية. وعندما دخل ميسيو موريل إلى الغرفة الرحبة التي أقيمت فيها المأدبة تلقاه البحارة بالتهليل وكان حضوره في هذه الحفلة مؤيدا للإشاعة التي تدور حول تعيين آدمون ربانا لاكبر سفن شركة موريل وأولاده. وانطلق كادروس ودينجلار يبحثان عن أدمون ولم يبتعدا كثيرا حتى رأياه قادما برفقة مرسيدس وكانت الأخيرة متكئة على ذراعه وقد سار على يمينها الأب الشيخ ومشى خلفهما فرناندو وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة وقد انقبض صدر الأب الشيخ عندما أحس بالسكون الرهيب الذي يخيم على المدعوين وهم يتناولون الطعام ولم يتمالك أن قال يا الله ما هذا السكون المقبض؟ إننا في عرس أيها السادة فقال كادرس وهو يرمق أدمون بنظرة تدل على الإخلاص بل إن العريس كثير الحياء طويل الصمت فقال أدمون الواقع أني سعيد جدا وهذه السعادة هي التي تعقد لساني وكم يثلج صدري أن أفكر في أنني أصبحت زوج مرسيدس الحسناء فضحك كادروس وقال إنك لم تنل هذا اللقب بعد صدقت يا كادروس ولكني سأنال هذا الفخر بعد ساعة ونصف ساعة ولم يكد أدمون يتم جملته حتى ارتفعت في الخارج أصوات جلبة وضوضاء فساد السكون فجأة بين المدعوين وجرى الدم سريعا في عروق فرناندو ودنجلار وفي تلك اللحظة سمع طرق عنيف على الباب وصوت يتكلم يقول افتحوا الباب باسم القانون باسم القانون يا الله ماذا حدث؟ وجمد الجميع في أماكنهم وأخيرا فتح الباب ودخل منه ضابط يتبعه أربعة جنود سأل الضابط من منكم يدعى أدمون أيها السادة؟ ها أنا ذا يا سيدي، ماذا تريد؟ إني أقبض عليك يا أدمون دانت باسم القانون فاصفر وجه أدمون قليلا وسأل تقبض علي؟ ولكن لماذا؟ هذا ما ستعلمه عند إجراء التحقيق ورأى ميسيو موريل أن المقاومة والتوسل لا يجديان وتقدم دانت الشيخ من الضابط وهو في أشد حالات الفزع والانزعاج وحاول أن يقف على السبب في القبض على ابنه ولكن الضابط لم يستطع أن يشفي غليله واما كادروس فإنه غمغم قائلا ما معنى ذلك وبحث بين المدعوين عن فرناندو ولكنه لم يجد له اثرا واذا كرتسمت امام عينيه مؤامره الامس وفهم كل شيء فتحول إلى دينغلار وقال هذه نتيجه المهزله التي دبرتماها بالامس يا للعار، فقال دنجلار، إنك مخطئ يا صديقي، فأنت تعلم أنني مزقت الورقة التي كتبناها، إنك لم تمزقها، ولكنك القيتها في أحد الأركان، ولكن أين فرناندو؟ لست أدري، ربما ذهب لبعض شأنه، وفي أثناء هذه المحادثة، كان أدمون قد صافح جميع المدعوين وعلى شفتي ابتسامة فاترة، ثم سار بين الجنود إلى مركبة كانت في الانتظار، فصعد إليها يتبعه الضابط والجنود، وحين ذاك أطلت مرسيدس من الشرفة، وقالت بصوت يغض بالدموع وهي تلوح بيدها، وداعا يا أدمون، وداعا أيها العزيز، وسمع أدمون هذه الألفاظ المؤثرة، فقال في صوت مختلج، إلى اللقاء يا مرسيدس، والتفت ميسيو موريل إلى المدعوين وقال ابقوا كما أنتم أيها السادة وسأسرع إلى مرسيليا لآتيكم بالخبر اليقين وانطلق لا يلوي على شيء وبعد عشرين دقيقة صاح أحد المدعوين وكان يطل من الشرفة ها قد وصلت مركبة ميسيو موريل فأسرعت مرسيدس والأب دانت إلى الباب فقابلهما لهما ميسيوم موريل وكان مصفر الوجه بادي التأثر قال أيها الأصدقاء إن الأمر أخطر مما كنت أحسب فإن أدمون متهم بأنه ينقل الرسائل بين نابليون وأعوانه وما أنهى موريل قوله حتى أفلتت من شفتي مرسيدس صيحة يأس وجزع وألقى دانت الشيخ بنفسه على مقعد قريب محط من نفس والأمل واقترب كادروس من دنجلار وقال في حنق كيف تستطيع الآن أن تبرر فعلتك المخجلة أيها الكذاب؟ لقد خدعتني، ولكن ثق أنني لن أدعى اليأس والقنوط يستوليان على قلب الأب المسكين أو فؤاد مرسيدس الحسناء فقبض دنجلار على ذراعه في عنف وقال بصوت مضطرب صه أيها التعس، واحذر أن تتكلم، وإلا فلن أكون مسؤولا عن سلامتك إذ من يدري أن أدمون ليس مجرما وأنت تعلم أن السفينة ألقت مرساها في جزيرة ألبا حيث قضى أدمون يوما كاملا بعيدا عن أعين زملائه البحارة ثم أن السفينة لو فتشت وعثر فيها على أي رسالة من الفريقين المتآمرين لقبض البوليس علينا جميعا بتهمة التستر على الخوانة فأطرق كادروس برأسه وقد شعر بضعفه أمام منطق دينجلار القوي وكان الجميع قد بدأوا في الانصراف وجاء فرناندو ورافق مرسيدس إلى منزلها وفي أثناء الطريق التفت موريل إلى دينجلار وقال ما رأيك في ذلك يا دينجلار؟ أتصدق أن أدمون يرتكب هذه الخيانة؟ الواقع أن أدمون قد أخطأ بالوقوف بالسفينة عند شاطئ جزيرة ألبا ولقد قلت لك قبل الآن أن وقوفه أثار ريبتي وشكوكي فهز موريل رأسه في حزن وقال حسنا إنني ذاهب الآن لمقابلة ميسيو ديفيلفون المدعي العام لأسأله رأيه في قضية أدمون فذهب أنت إلى السفينة وسألحق بك بعد ذلك الفصل الرابع. كان المدعي العام في أثناء هذه الحوادث منهمكاً في إعداد حفلة عقد خطبته على الآنسة ريني كريمة الماركيز سان ميران أحد الملكيين المتحمسين. وكان المدعوون جميعاً من أنصار الملكية الذين ينقمون على نابليون، ولذلك استقالوا من وظائفهم حين تربع على عرش فرنسا، وكانوا يلقبونه بينهم بالمغتصب. وكان حديثهم وقتئذ يدور حول نابليون الذي فر إلى جزيرة ألبا وهم يعتقدون أن في فراره هذه الضربة القاضية على آماله ونفوذه قالت أم الخطيبة آه لو رآنا البونابارتيون الآن لودعوا كل آمالهم في عودة القوة إلى أيديهم وهم الذين حي الشمس المشرقة بينما ظللنا نحن مخلصين للعرش الهاوي إلى الحضيض والآن وقد دارت الدائرة وفر المختصب فقد عاد العرش إلى صاحبه وأموالنا ردت إلينا فما رأيك في ذلك يا ميسيو ديفيلفور وأبوك من كبار زعماء الثوريين فقال المدعي العمومي إنني لا أنكر حقا أن والدي من زعماء الثوريين ولكني لست على رأيه ولا من مبدأه صحيح أنه خان لويس السادس عشر وانضم لنابليون فأعلى هذا من شأنه ومنحه لقب كونت ونصبه في مجلس الشيوخ فأصبح يدعى الكونت نورتيا ولكن ليس معنى ذلك أن أدين بمبادئه وأنسخ معتقداتي وفي تلك اللحظة دخل أحد الخدم وهمس في أذن دي بضع كلمات استأذن هذا على إثرها وخرج من القاعة الكبيرة ثم عاد بعد دقائق وعلى شفتي ابتسامة عريضة واقترب من خطيبته وقال يؤسفني أنهم يستدعونني الآن وفي مثل هذه الساعة التي هي من أسعد أوقاتي ولكن لا شك أن المريض الذي دعونني لفحصه مصاب بداء أعياهم برأه، فقالت المركيزة أحقاً تقول؟ نعم، وإن مرضه سيؤدي به حتما إلى المشنقة، فهتف أكثر المدعوين في صوت واحد، ماذا تعني؟ أعني أنه اكتشفت مؤامرة بونابرتية جديدة، قال ذلك واخذ رسالة دنجلار المشؤومة بين أصابعه وتلاها على ذلك الجمع الحاشد ولما فرغ من القراءة قال في صوت مرح ولقد أصدر سكرتيري الأمر بالقبض على المتآمر المذكور خرج جيرار ديفيلفور المدعي العمومي وهو يحاول أن يسترد سيماء الوقار والرزانة التي يقتضيها عمله الرسمي ورأى مدير البوليس بالباب فسأله لقد أحسنت صنعا بالقبض على المتهم فهلما بنا إليه وعليك أن تحدثني في أثناء الطريق عن رأيك في الجريمة والمتهم وما لديك من معلومات إن الأوراق التي عثرنا عليها موضوعة فوق مكتبك يا سيدي ولم تفض بعد أما المتهم فيدعى آدموندانت وهو بحار في سفينة فرعون التي تتاجر بالقطن بين الإسكندرية وأزمير وكان الرجلان قد وصلا في تلك اللحظة إلى باب منزل المدعي العمومي فرأيا رجلا يذرع الذريق أمام الباب في قلق والطراب وما أن وقع بصر الرجل على القادمين حتى خفى الاستقبالهما وهتف آه لقد جئت اخيرا يا سيدي ديفيلفور وكم أنا سعيد برؤيتك فقد قبضوا على ربان سفينة فرعون إنك لا تعرف هذا الشاب يا سيدي كما أعرفه أنا فهو شاب مخلص ومستقيم لا يمكن أن يقدم على التآمر فقال ديفيلفور بفتور إذا كان المتهم بريئا فسيفرج عنه أما إذا كان مجرما فلن يحول شيء دون قيامي بواجبي ثم حياه ببرود ودخل منزله المناصقة لدار الحقانية وسار ديفيلفور إلى قاعة متسعة تموج بالضباط والجنود وقد وقف المتهم بينهم خاشعا صامتا ولكن نظراته كانت تنبئ عن القلق والجزع ألقى نظرة سريعة على ذلك السجين، فادرك من جبهته العريضة أنه ذكي، ومن عينيه السودوين الرائعتين المشعتين أنه صادق لا يكذب، ومن انطباق شفته ودقة تقاطيع وجهه أنه صارم قوي الإرادة، دخل ديفيلفور إحدى الغرف، ثم أمر بإحضار المتهم، فسار أدمون في أثر الحارس وكان لا يزال مصفر الوجه ولكنه ظل محتفظا بهدوئه وابتسامته وبعد أن سأله المدعي العام عن اسمه وصناعته قال ماذا كنت تفعل عندما ألقي القبض عليك؟ فأجاب أدمون في صوت هادئ ولكنه مؤثر كنت أحتفل بزفاف على فتاة أحبها منذ ثلاث سنوات فارتجف المدعي العمومي لهذه المصادفة العجيبة تلك المصادفة التي يجتمع فيها كل من الشاب والمدعي العمومي على الاحتفال في هذه الليلة بالذات الأول بعقد قرانه والثاني بعقد خطبته سأل ديفيلفور إنهم يقولون أن لك رأيا مسموعا في الشؤون السياسية فابتسم أدمون ابتسامة حزينة وقال في مرارة آراء السياسية للأسف يا سيدي إني شديد الخجل لأنه ليس لي رأي على الإطلاق فأنا زلت في مقتبل العمر ولم تتكون عندي عوامل الميل السياسي وكل ما أعرفه عن عواطفي وميولي هو أنني أحب والدي وأحترم ميسيو موريل وأعبد ميرسيدس وكان يتكلم بلهجة تدل على الصدق ولم يفض ذلك ديفيلفور وهو الخبير بطبائع المجرمين ونفسياتهم فعول على مساعدة الشاب بما أمكن قال هل تعلم أن لك أعداء أو على الأقل أن هناك من يحسدك لأنك مرشح لشغل منصب ربان لسفينة كبيرة ثم إنك على وشك الاقتران بفتاة حسناء تحبك وهذان العاملان مجتمعان كافيان لأن يثير عليك الأحقاد أو الضغن والعمل على إلحاق الأذابك قد تكون مصيبا يا سيدي ولكن إذا كان هناك من يحسدني فإني لا أميل إلى معرفته مخافة أن أحقد عليه وأمقته وأجتلب عداوته بل إنك مخطئ في ذلك وأنا أميل من أجلك إلى مخالفة القانون لأنك شاب نبيل وبذلك أعرض عليك الرسالة التي دفعتنا إلى القبض عليك علك تهتدي إلى معرفة كاتبها وقدم إليه رسالة دينجلار فألقى عليها الشاب نظرة سريعة ثم أعادها وعلى شفتيه ابتسامة مريرة وقال كلا يا سيدي لست أعرف كاتبها وربما كان ماهرا في تبديل خطة كمهارته في تدبير المكائد وأنا على كل حال سعيد لوقوعي بين يدي رجل كريم مثلك والآن فقط عرفت أن لي أعداء إذن صارحني بجلية الأمر وثق أنني سأكون لك خير عضد في إظهار براءتك فطفق الشاب يحدثه بالحمى التي استولت على ليكلير وكيف أنه سلمه حزمة وخطابا طلب إليه تسليمهما إلى المارشال برتران في جزيرة ألبا وكيف أنه نفذ وصية القبطان وحاول مقابلة الماريشال ففشل، وعند وعندئذ أرسل إليه خاتما كان الربان الميت قد زوده به لتسهيل مهمته، فلم يلبث الماريشال أن استقبله مرحباً ثم عهد إليه بإيصال رسالة أخرى لبعض الأشخاص في باريس، وكيف أنه كان يرجو أن يتم هذه المهمة عقب زفافه؟ قال المدعي عظيم وإن كنت قد أجرمت فجريمتك تصرفت بغير عقل مدفوع بأوامر قبطانك ولكني أعدك بأن أطلق سراحك لو أنك سلمتني رسالة الماريشال لقد أخذوها مع أوراقي وهي أمامك الآن يا سيدي فسأل ميسيو ديفيلفور ولمن تلك الرسالة؟ إنها لميسيو نوارتيه بشارع كوكهيرون رقم 13 بباريس ولو أن صاعقة انقضت على ديفيلفور لكان وقعها عليه أهوان أثراً من وقع هذه الجملة ميسيون وارتيي والده والده الثائر الجمهوري وامتدت أصابع المدعي العمومي في حركة عصبية إلى الأوراق التي أمامه وراح يبحث بينها في سرعة ولهفة حتى عثر بالرسالة مقفلة لم تمتد إليها يد سأل في صوت مختلج هل رأى هذه الرسالة أحدا غيرك؟ كلا يا سيدي وفضض فيلفور الرسالة وقرأها بسرعة فتجهم وجهه ورفع عينيه الزائغتين إلى وجه أدمون المضطرب وقال لقد كنت أود أن أفرج عنك في الحال ولكني لا أرى بعد هذا الدليل بدا من تأجيل ذلك إلى وقت آخر لن يطول أمده ولكنك ستظل سجينا خلاله وسترى الآن كيف سأتصرف في ذلك الدليل القوي الذي يبرهن على جرمك قال هذا ونهض إلى الموقد فألق الرسالة في النيران المتواهجة وانتظر حتى أتت عليها وصيرتها رمادا ثم قال اصغي إلي يا صديقي وضع النصيحة نصب عينيك أنك ستبقى الليلة في وزارة الحقانية وقد يتولى أحد غير التحقيق معك فلا تمسك لسانك عما حدثتني به برمته ولكن لا تذكر شيئا عن هذه الرسالة أعدك بذلك يا سيدي بل وأقسم على ذلك فقرع ديفيلفور جرسا أمامه فدخل مدير البوليس وهمس المدعي في أذنه بضع كلمات ثم قال لأدمون اتبع هذا السيد فنظر إليه الشاب نظرة شكر ولم يكد يخرج من الغرفة حتى سقطت رأس ديفيلفور في حالة شبيهة بالإغماء وتمتمى قائلاً لنفسه يا الله هل نجوت؟ لو أن مدير البوليس فض هذه الرسالة وعلم ما بها إذن لأصبحت من الهالكين أبي أبي أستظل هكذا عقبة كأوداً في سبيل مستقبلي وسعادتي؟ وفي لحظة برقت أسارير وجهه وقال آه من يدري ربما مهدت لي هذه الرسالة السبيل إلى المجد ونهض وقدماه لا تقويان على حمله فاستدعى مركبة انطلقت به إلى منزل خطيبته كانت الساعة الرابعة بعد الظهر وقد بدأ الظلام يخيم على الكون وأشار مدير البوليس إلى جنديين فقد أدمون إلى سجن رطب في بناء وزارة الحقانية وظل الشاب نهبة للقلق والعذاب إلى أن فتح باب سجنه في الساعة العاشرة فتهل هل وجهه وأمل في النجاة ولكن أمله لم يلبث أنخبى حين دخل عليه خمسة من الحراس وفي أيديهم المشاعل ولم يتمالك شعوره من الذعر وهو يلاحظ ازدياد القوة المرسلة لحراسته وقاده الحراس إلى الخارج ثم أمروه بالصعود إلى مركبة كانت تقف بالباب انطلقت بهم جميعا في سرعة عظيمة وعندما وقفت المركبة أخيرا وأمر بالهبوط رأى أمامه عشرة جنود كانت أسلحتهم تلمع تحت أضواء المشاعل فذهب واشتد ذعره قادوه في صمت إلى الميناء ثم إلى قارب كان به أحد الضباط فأشار إلى السجين أن ينزل ففعل وتبعه ثلاثة جنود وأفلت القارب من موقفه وراحت المجاذيف تضرب وجه الماء بقوة فشعر أدمون لأول وهلة بسرور لا حدود له فاستنشق النسيم العليل من آرئتيه ولم يستطع الشاب أن يغالب شعور الفضول الذي استولى عليه في تلك اللحظة فاقترب من الضابط وراح يتوسل إليه أن يخبره إلى أين هم ذاهبون به ولم يتمالك الضابط إزاء توسلاته إلا أن يشبع فضوله وقد أخذته الشفقة به فقال أعلم أن ذلك مخالف للقانون ولكن إذا أقسمت بأن تلزم جانب الصمت أخبرتك إلى أين نحن ذاهبون بك أقسم يا سيدي بكل ما هو مقدس إذن فانظر حولك فنهض أدمون واقفاً وأرسل بصره نحو الجهة التي يشق القارب طريقه إليها فرأى أمامه الصخرة السوداء القاتمة التي شيد فوقها قصر إيف فارتد إلى الخلف مذعوراً وهتف يا للسماء إلى قصر إيف مقبرة الأحياء من المجرمين السياسيين العتاء فهز الضابط رأسه مؤمناً وسكت وكان اليأس قد استحوذ على قلب الشاب المسكين، وأدرك أنه من الهالكين، فتحفز كالنمر ووثب إلى البحر، ولكن قبل أن تغادر قدمه حافة القارب، أحاطت جسمه أربعة سواعد قوية اجتذبته إلى قاع القارب، فهوى مغلوباً على أمره، وسدد الضابط فوهة بندقيته إلى جبهة الشاب التعس، ونظر إليه نظرة صارمة، فيها معنى الوعيد وهكذا قضى على آخر أمل له في النجاة وصل القارب إلى الشاطئ وسيق السجين إلى ردهة القصر وهناك تلقاه أحد الضباط فقاده إلى غرفة صغيرة قذرة خيل لأدمون أن جدرانها مبللة بالدموع قال السجان هنا ستقضي ليلتك حتى يبت المدير في أمرك في الصباح والآن؟ مسائك. ثم وثب إلى الخارج وأغلق الباب خلفه فبقي أدمون جامدا في مكانه وفي فجر اليوم التالي جاء السجان إلى الغرفة فوجد الشاب واقفاً في نفس المكان الذي تركه فيه ليلة أمس وكانت عيناه مخضلتين بالدموع والإعياء بادياً على وجهه سأل السجان هل أنت بحاجة إلى شيء؟ أريد مقابلة المدير فهز السجان كتفيه استخفافا وغادر الغرفة فاتبعه أدمون بصره حتى غاب عن عينيه وحينئذ سقط على الأرض خائر القوى وهكذا مر النهار ولم يتناول أدمون غير جرعة ماء وفي صباح اليوم التالي جاء السجان وهو يقول لعلك الآن أكثر تعقلا هلما يا رجل واطلب ما في مقدور أن أجيبك إليه أريد مقابلة مدير السجن فقال السجان هذا مستحيل فلم يسبق أن جاء المدير لزيارة سجين ولكنك إن تصرفت تصرف العقلاء فإنهم يسمحون لك بالتنزه كل يوم في ساعة معينة ومن الممكن أن تحين لك فرصة لمقابلة المدير فتعرض عليه شكواك كم من الزمن ينبغي لي أن أنتظر هذه الفرصة؟ من يدري؟ ربما شهر أو ثلاثة شهور وربما سنة فصاح أدمون يا إلهي ولكني أريد أن أراه في الحال أليس إلى ذلك من سبيل؟ لا يجب أيها المسكين أن يتسلط عليك هذا الأمل المستحيل وإلا أصابك الجنون كما أصاب الراهب الذي ظل يعرض على المدير مليونا من الجنيهات كيما يطلق سراحه وبقي كذلك يحدثه عن المليون كل ما رآه حتى فقد عقله ونقل إلى قبو مظلم رطب فقال أدمون في ضراعة إذن هل تريد أن تربح عشر جنيهات نظير حمل رسالة معينة؟ فهز السجان رأسه نفيا وقال ولكني أفقد منصبي إذا افتضح أمري إذن تذكر دائما أنك رفضت إيصال هذه الرسالة الهامة وقد أكمن لك يوماً وراء هذا الباب، فإذا دخلت حطمت رأسك بوعاء الماء، فصاح السجان وهو يرجع القهقري، لا شك أنك معتوه، والأجدر تقييدك بالسلاسل الحديدية وإرسالك إلى القبو، فتناول أدمون الإناء بسرعة ورفعه بساعده القوي، ففر السجان وصفق الباب بعنف، وعاد السجان بعد عدة دقائق ومعه جنديان وأمر الشاب أن يتبعهم إلى القبو. الفصل الخامس قصد المدعي العام بعد مغادرته دار الحقانية إلى منزل خطيبته. فلما وصل كان المدعوون قد انتقلوا إلى المقصف وهم ينتظرونه بفارغ الصبر. ولشد ما راعه مصفرار وجهه فراحوا يستوضحونه جلية الأمر ولكنه لاذ بالصمت ولم يزد على قوله أن أمرا هاما طارئا قد استدعى رحيله السريع إلى باريس وانتح الشاب بحمية ناحية منعزلة وقال اصغي إلي يا سيدي لقد وقعت أمور هامة ونصيحتي إليك إذا كنت تملك شيئا من السندات المالية أن تبادر إلى بيعها في الحال فرفع الماركيز حاجبيه بدهشة وأراد أن يسأل أو يعترض ولكن ديفيلفور لم يترك له مجالا للكلام فنهض الماركيز إلى منضدة قريبة وحرر رسالة إلى عميله بباريس يأمره ببيع جميع سنداته وسلم الرسالة إلى المدعي العام فوضعها في جيبه، وقال، أما وقد فرغنا من مسألة السندات، فإني أطلب منك رسالة للملك، رسالة للملك، إنني لا أجرؤ على الكتابة إليه، ثم إنني لا أدري ماذا أكتب، إذن أطلب إلى الكونت سالفيو أن يكتب له هذه الرسالة، فإن الأمر جد خطير، إنني منطلق الآن إلى منزلي لأعد عدتي للسفر ومن ثم سأعود لأخذ الرسالة ونهض دي فيلفور مسرعا ثم ودع القوم وهرول إلى الشارع وانطلق إلى منزله وهناك وجد بالباب فتاة حسناء في انتظاره فأدرك أنها لا بد أن تكون خطيبة الشاب السجين والواقع أنها كانت هي مرسيدس بعينها وأقبلت عليه الفتاة حين رأته وسألته بخشوع وخضوع عن التهمة المنسوبة إلى أدمون فكان يشعر وهي تحدثه كأنه هو المجرم وهي قاضية أجاب إن الشاب الذي تسألينني عنه مجرم ولا أستطيع أن أمد إليه يد المساعدة ثم قفز إلى الداخل وأغلق الباب في وجه الفتاة ولكن الضمير المثقل يفعل بجسم صاحبه فعل السهم المسموم فقد وصل ديفيلفور إلى غرفته خائر القوى وتهالك فوق أقرب مقعد إليه وألقى ببصره حوله وقد راعه أن تكون الفتاة قد تبعته جاءت تسأله عن فتاها عن ذلك الشاب المسكين البريء الذي قدمه كبش الفداء عن والده وبذلك هدم سعادته وهناءه بعد أن كان منهما على قيد شبر حقاً إنه قام بمهمة الجلاد لا بمهمة القاضي العادل ومضت دقائق استعداد دي خلالها هدوءه فنهض إلى أمتعته فحزمها ثم غادر الدار إلى قصر الماركيز دي سان ميران وعلى ذلك فقد وضعت خاتمة أدمون التعس عاد دي بيلفور إلى القصر حيث أخذ الرسالة وودع خطيبته ثم انطلق إلى باريس أما مرسيدس المسكينة فإنها عادت إلى منزلها وهي في حالة من اليأس القاتل وتركت لدموعها العنان ولم يقنط ميسيو موريل بل ولم يقعد عن السعي في سبيل إطلاق سراح أدمون المسكين ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح أما كادروس فكان قلقا مثقلا نفس والضمير فعمد إلى الخمر يذهب بها همومه وقلقه ودينجلار وحده هو الذي كان سعيدا بعد أن تخلص من الشخص الوحيد الذي كان يزاحمه في منصبه وانتقم منه شر انتقام